تبارك الذي جعل في السماء مروجا وجعل فينا سراجا وجعل فينا سراجا no matter Allah Amen. <laughs> Amen. <laughs> and mm -hmm.